بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخدعوا عذو وعذوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رواة ولا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أَمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجِتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبَتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدَ ضَلَّ ثَوَاءَ السَّبِيلِ إِذَا صَفُّوكُمْ يَكُونُونَ لَكُمْ أَعْدَاءَ أَوْ يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَمْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ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 كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لَأَسْتَوْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبَنَا وَإِلَيْكَ النَّصِيرُ رَبَّنَا لا تجعلنا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يرد اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 ولا يأتين بمهتانين يفترينه بين أيديهن وأرضلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واتغفر لهم الله فبايعهن واتغفر لهم الله إن الله غفور رحيم